man يكتبوا ما يبيتون وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن وإذا جاءهم أمر من الأن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول فلتنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض غفوا والله هو اشد بسوء تنكيلا من يشفق à Hansanâคุณ là u vum ra mây anh vàà ta What kind of...